بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاه وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضاه ألم يجدك يتيما فآواه ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضاللا فهدا ووجدك ضاللا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فامن اليتيم فلا تقهر وام السائل فلا تنهر وانما بنعمه ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عليك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسران إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فاصب وإلى ربك فرغبا والتين والزيتون وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ وَضَعْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ